يا خالقنا يا رب لعبيدك أنر الدار يا خالقنا يا رب لعبيدك أنر الدار واملأ عالمنا الحب يا ذا الأسماء الحسنى سبحانك الله التواب الإله الوهاب الرب القريب الطيب المجيب الرقيب الحسيب يا رب المقيت الوارث السبوح الودود الفتاح الصمد الواحد الأحد الجواد السيد الشهيد المجيد الحميد